واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُولَاءَ أَمْ هُمْ ظَلْلُ السَّبِيلِ قَالُوا سُبَحَانَكَ مَا كَانَ يَبْغِيلَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْنِهَا أَوَلَكِمْ مَتَعْتَهُمْ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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ودعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء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 وَقَدْ أَمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَدَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْ تُرَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يُومَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلٍ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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن دملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادا ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا دئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 فَقُلْ نَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّا مَن كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَدَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادو وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السو أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نصرًا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا مجنون أهذا الذي بعث الله رسولا إن كادوا ليضلن عن آلهتنا لولا أن صدرنا عليها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله له ساكنا ثم دعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب دهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفروا